أن محمد رسول حي على الصلاة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 أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدفاتها وكل محدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن الذنوب والمعاصي وعن خطرها على الأفراد والمجتمعات ورأينا أنها موجبة للذل والحرمان وجالبة للصد عن سبيل الرحمن وتفسد القلوب وتورث الهوان وتوجب اللعنة من الله ورسوله تزيل النعم وتجلب النقم وغير ذلك مما رأيناه ومما يعلمه كل واحد مننا ونذكر به أنفسنا أنه لا يوجد على ظهر الأرض من يسلم من المعاصي مهما بلغت ننزلته عند الله فإذا كان الأمر كذلك فما العمل وما الخلاص من هذه الآثام التي تكدر على المؤمن عيشه وتظلم في عينيه ليله ونهاره فالجواب عباد الله تجدونها في قصة قصها علينا المولى تبارك وتعالى فيما قص علينا مما حدث في أول الخلق فقال جل وعلا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 إنه هو التواب الرحيم نعم عباد الله الجواب في هذه الآية فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فكما أحاط فكما أحاط الشيطان بأبينا آدم ووسوس له وقاسم له أنه من الناصحين حتى أوقعه في الخطيئة فإنه يجتهد هو وذريته كما أخبرنا عنه جل وعلا حين قال قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فيحسن له القبيح ويقبح له الحسن وينضم إليه النفس الأمارة بالسوء والهوى يدعونه إلى الشهوات ويقودونه إلى مهاو الردى لينحذر في موبقات الذنوب يصاحب ذلك عند المؤمن ضيق وحرج وشعور بالذنب والخطيئة فتأتي رحمة الله فتأتي رحمة الله العليم الحكيم الرؤوف الرحيم اللطيف الخبير الذي فتح لعباده أبواب التوبة ودلهم على الاستغفار وجعل لهم من أعمالهم, من أعمالهم الصالحات كفارات وفي ابتلاءاتهم مكفرات بل إنه سبحانه فإنه سبحانه بفضله وكرمه يُبدِّل سيئات التائبين حسنات والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً يريد الله أن يخفف عنكم وخُلِق الإنسان ضعيفاً أيها الإخوة في الله لقد جعل الله في التوبة ملذا ملذا مكينا وملجا حصينا يلجه المدنب معترفا بذنبه مؤملا في ربه نادما على فعله غير مصر على مصر على خطيئته يحتمي بحم الاستغفار ويتبع السيئه الحسنه فيكفر الله عنه سيئاته ويرفع من درجاته التوبه الصادقه تمحو الخطئات مهما عظمت حتى الكفر والشرك قال جل وعلا قل للذين كفروا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف قد فتح الله أبوابه لكل التائبين يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل يقول جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم ويقول سبحانه في كتابه قل يا عباد الذين اسرفوا على انفسهم قل يا الذين اسرفوا على انفسهم اي اكثروا من الذنوب والمعاصي قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفس قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا نعم عباد الله هل يغفر ذنب وذنبا واحدا أو اثنين أو ثلاث قال إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ويقول جل وعلا ومن يعمل سوءا ويظلم سوء نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما عباد الله إن من ظن أن ذنبا لا يتسع لعفو الله فقد ظن بربه ظن السوء كم من عبد, كم من عبد كان مسرفا على نفسه في بعيدا عن طاعة الله فمن الله عليه بتوبة محت عنه ما سلف وصار عابدا لله خلوقا مع عباد الله وصار من أهل المساجد قانِتًا لله ساجدا, ساجدًا وقائمًا يحذر الآخرة ويرجُو رحمة ربِّه أيها المؤمنون يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخيرُ الخطائين التوابون ولذا فمن تدنَّس بشيءٍ من قدر المعاصي فليبادر بغسله بماء التوبة والاستغفار فإن الله فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب عبد فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فقد غفرت لعبدي وسئل علي رضي الله عنه عن العبد يذنب قال يستغفر الله ويتوب قيل فإن قال يستغفر الله ويتوب قيل فإن قال يستغفر الله ويتوب قيل حتى متى؟ قال حتى يكون الشيطان هو المحصور وقيل للحسن البصري رحمه الله جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ فقال ودَّ الشيطان لو غفر منكم بهذا أي أن الشيطان يأتي إلى بني آدم فيقول أنت تتلاعب بدين الله وأنت تستهزئ بالله تذنب ثم تستغفر ثم تذنب ثم تستغفر أترك ذلك كله ولا ترجع إلى المغفرة فإن الله لا يغفر لك فهذا من تلاعب الشيطان ببني آدم كما قال الحسن البصري فلا تملوا من الاستغفار إلى جانب التوبة والاستغفار أيها الإخوة تأتي الأعمال الصالحة من الفرائض والتطوعات تكفر بها السيئات وترفع بها الدرجات من طهارة وصلاة وصيام وصدقة وعمرة وحج وذكر وتلاوة للقرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله يقضي فريضة من فرائد الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة وقال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر وقال عليه الصلاة والسلام ومن توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصط غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام أخرج كل ذلك الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهناك أبواب أخرى واسعة لا تكاد تقع, لا تكاد تقع تحت حصر من طلب الرزق وإطعام الطعام، وحسن الخلق، والسماحة في التعامل، وطلب العلم، وقضاء الحوائج، وحضور مجالس الذكر، والرحمة بالخلق، وإماطة الأذى، فاعملوا صالحاً، وأبشروا وأملوا وأحسنوا الظن بربكم، وأخلصوا نياتكم لله تبارك وتعالى، يضاف إلى ذلك عباد الله ما يصيب المسلم من البلايا في النفس والمال والولد، وما يعرض له من مصائب الحياة ونوائب الدهر فهي كفارة للذنوب ماحيات للخطايا رافعات للدرجات ففي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله له بها حتى الشوكة يشاكها وفي رواية إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة وفي الموطأ والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة إخوة الإيمان إن العبد إذا اتجه إلى ربه بعزم بعزم صادق وتوبة نصوح موقنا برحمة ربه واجتهد في الصالحات دخلت الطمأنينة إلى قلبه وانفتحت أمامه أبواب الأمل في الله واستعادت ثقة بنفسه واستقاموا على الطريقة واستطر بستر الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها لنهار يوم لا يُخزِ الله النبي والذين آمنوا معه والذين معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا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 الحمد لله، الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب في القول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزير عنها إلا هالك اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون واعلموا أن من الناس من يخدعه قول الأمل أو نظرة الشباب والصحة وزهرة النعيم وتوافر النعم فيقدم على الخطيئة ويسوف بالتوبة فلا يفكر في عاقبة ولا يخشى سوء الخاتمة وما خدع إلا نفسه والموت يأتيه بغتة والمولى جل وعلا يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار ومن الناس ومن الناس, الناس من إذا أحدث ذنبا سارع بالتوبة قد جعل من نفسه رقيبا على نفسه يبادر بغسل الخطايا بغسل الخطايا بالإنابة والاستغفار وعمل الصالحات فهذا حري أن ينضم في سلك المتقين الموعودين بجنة عرضها السماوات والأرض ممن عناهم الله بقوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصر على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم جنات أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ثم إننا مع ذلك عباد الله بعد أسبوع مقبلون على شهر كريم وضيف عظيم ألا وهو شهر رمضان نسأل الله أن يبلغنا إياه ورمضان من أعظم مواسم التوبة والمغفرة وتكفير السيئات ففي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر كيف؟ كيف وقد جعل الله صيامه وقيامه وقيام ليلة القدر على وجه الخصوص إيمانًا واحتسابًا جعلها الله مكفرًا لما تقدم من الذنوب والعبد يجد فيه من العون ما لا يجده في غيره ففرص الطاعة متوفرة والقلوب على ربها مقبلة وأبواب الجنة مفتحة وأبواب النار مغلقة ودواء العشر المضيقه والشياطين مصفده وكل ذلك مما يعين المرء على مما يعين المرء على التوبه والرجوع الى الله فلذلك كان المحروم من ضيع هذه الفرصه وأدرك هذا الشهر ولم يغفر له فاستحق الذل والإبعاد بجعاء جبريل عليه السلام وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول حين قال جبريل يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات ولم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله قل آمين فقال آمين وقال عليه الصلاة والسلام رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له رواه الترمذي وإذا كان الله عز وجل قد دعا عباده إلى التوبة الصادقة النصوح في كل زمان فإن التوبة في رمضان أولى وآكد لأنه شهر تسكب فيه العبرات وتقال فيه العطرات وتعتق فيه الرقاب من النار ومن لم يتب في رمضان فمات يتوب عباد الله إن الله تبارك وتعالى يبشر عباده العصار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 ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمنا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما فيا له من فضل العظيم ويا له من مكسب كبير يبددلل الله جميع سيئاتهم حسنات إن لا يفر في هذا المكسب إ جاهد أو إ جاهل أو زاهد في هذا الفضل. إذا فُب إلى الله في الحبيب إن أردت هذا المكسب العظيم يبددلل الله سيئاتهم حسنات ثم استمع إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تشجيع لتوب يقول ل الله أشد فرحا. بتوبة عبده حين يتوب, حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات أي في الصحراء فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها, حتى فأيس منها فأتى شجرة فاتجع في ظلها قد يئس من راحلته وفي رواية ينتظر الموت فبينه وكذلك إذا هو بها أي بدابته قائمة عند رأسه فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح متفق عليه فهذا العبد الذي وجد دابته في الصحراء بعدما أيس منها وانتظر الموت تصور, تصور كيف يكون فرحه فالله عز وجل أفرح بتوبة عبده من هذا العبد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 إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم وقال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وعندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مرأة تبحث عن ولدها في السبيل فلما رأته احتضنته وألقمته فديها وأرجو أن تتصوروا وت... وأن تعيشوا هذا الموقف يقول النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة في السبه أي كان ذلك في الحرب وهي تبحث عن ابنها الصغير الرضيع لم تجده فبحثت عنه وبحثت ثم وجدته فلما وجدته احتضنته وألقمته فديها فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه أترون هذه, أترون هذه المرأة أترونها ملقية ولدها في النار قالوا لا قال لا الله أرحم بعباده لا الله أرحم بعباده من هذه بولدها فالله أكبر هل بعد هذا الفضل نتقعس عن التوبة هل بعد هذا الجود نسوف في التوبة اللهم سبحانك كما أرحمك أيها المسلمون بعض الناس لو سألته ما الذي يمنعك ما الذي يمنعك من التوبة وسلوك طريق الصلاح فيقول الأهل والمجتمع والأصدقاء أخشى أن أتوب ثم أعود ذنوب كثيرة ذنوب كثيره فكيف يغفر لي أخاف على أهلي ومالي فنقول له هل تظن أنك تقول ذلك عند ربك يوم تلقاه لا والله بل هي عوائق موهومه وحواجز لا يحطمها إلا من خشي ربه فكونوا ذو عزه بدينكم وعزيمة صادقة على الخير والاستمرار عليه متوكلين عليه سبحانه ثم تذكروا تذكروا رحمه ربكم وسعه مغفرته عباد الله لو اتى المذنب في هذه اللحظه لو اتى في هذه اللحظه لو أتاه ملك الموت فهل يرضى أن يقابل ربه على هذه الحال فعلينا أن لا نتهرب من أنفسنا ومحاسبتها فإن لم نحاسبها الآن فغدا في القبر الندم وحينها لا ينفع الندم فعلينا أن نتوب جميعا, أن نتوب جميعا من هذه اللحظة ولا ننتظر مجيء رمضان فقد لا يدركه الواحد منا علينا أن نتوب من أكل الحرام ومن المعاملات المحرمة في البيع والشراء وغيرها ومن الربا والرشوة والغرر والغش وعلينا أن نتوب من آفات اللسان من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام والبغض والحقد والحسد والتجسس وإذاية الجيران ومن التبرج والنظر المحرم إلى النساء في الفضائيات أو في الطرقات أو في الشبكات العنكبثية ومن ومن العلاقات المحرمة وخاصة بين الشباب ومن يسمون بالمراهقين ذكوراً كانوا أو إناثاً ونتوب من طبيع الأوقات في اللعب المحرم وسماع الغناء والتدخين والمخدرات وأعظم من ذلك كله الشرك بالله بأنواعه كلها الأكبر والأصغر والخفي فاللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى التوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والتلج والبرد ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين اللهم ااتي نفوسنا تحواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ربنا اغفر لنا ذنوبنا جميعا ربنا اننا امننا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين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 اللهم متعنا بالاللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا كبرها وصغيرها اللهم انا نسألك اللهم انا نسالك ان تؤمننا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وعلماءنا ومشايخنا وهناك هناك شيء نطلبه منكم هو مساله اعانه المسجد فقد اعيقت نوعا ما يعني المساعدات والتبرعات فنرجو منكم ابتداء يعني من الأسبوع القادم أن تشاركوا بقوه كما عودتمون على عودتمون على ذلك ويعني هو مناسب لهذا الشهر الكريم هذا الشهر الذي يأتي بجوده فنرجو أن تجودوا علينا ان تجودوا علينا باموالكم لان يتم يعني بناء هذا المسجد وهناك أمر آخر هناك جمعية تقوم بإصلاح المصلة وتريد أن تبني مدرسة قرآنية فتطلب منكم كذلك الإعانة بجميع ما يمكن سواء كان بالمال أو بغيره فمن يمكنه أن يعينهم بأي شيء فليتصل بال يعني باللجنة المسجد فهم سيوجهونكم ونطلب من الشباب أن يعينون على رفع البلاط عن الكارلاجة وقال الله موجود في الخارج نريد أن نرفعه إلى المستوى الأول فنرجو منكم أن تعينون على ذلك والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر المحسنين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله اكبر الله اكبر اشهد ان الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاة الصلاة الله, أكبر الله اكبر لا اله الله سووا صفوفكم أقيموا صفوفكم القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف حاذوا بين المناكب والأقدام ولينوا بيد إخوانكم واعلموا أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أتموا الصفة الأول فالأول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 يَعْلَمُونَ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور الله سمع الله لمن حمده الله اكبر بسم الله الرحمن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 والله لا يحب كل مختال فقور الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد الله أكبر سَمِعَ اللَّهُ لِي مَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أكبر Аллаху Акбар. Аллаху Акбар.